بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام بن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس السابع وثلاثون المجلد الثالث الصفحة ألف وثلاثمائة وأربعة وأربعون قال رحمه الله فصل قال صاحب الرسالة ذكر جمل من احتجاجهم والاحتجاج عليهم من اوكد ما يستدلون به على ان الكواكب تفعل في هذا العالم او لها دلاله على ما يحدث فيه انهم امتحنوا عدة مواليد صحح طوالعها وجملة مسائل راعوها فوجدوا القضية في جميع ذلك صادقه فدلهم ذلك على ان الاصول التي عاملوا عليها صحيحة فيقال لهم إذا كان ما تدعونه من هذا دليلا على صحة الأحكام فما الفصل بينكم وبين من قال الدليل على بطلان الأحكام أن لم مواليد صححنا طوالعها ومسائل تفقدنا أحوالها فوجدنا جميعها باطلا ولم يصح الحكم في شيء منها فإن قالوا إنما يكون هذا لجواز الغلط على المنجم الذي عملها قيل لكم فما تنكرون من أن يكون صدق المنجم في حكمه باتفاق وتخمين كإخراج الزوج والفرد وصدق الحرز في الوزن والكيل والذرع والعدد وإذا كانت الدلالة على صحة مقالتكم صدقكم في بعض أحكامكم فالدلاله على بطلانها كاذبكم في بعضها فإن قالوا ليس ما قلناه بتخمين لأننا إنما نحكم على أصول موضوعة في كتب القدماء قيل لهم لسنا نشك في أنكم تتبعون ما في الكتب وتقلدون من تقدمكم وما يقع من الصدق فإنما يقع بحسب الاتفاق والذي حصلتم عليه هو الحدس والتخمين بحسب ما في الكتب وإما يستدل به من ينتسب إلى الإسلام منهم على تصحيح دلالة النجوم قوله تعالى فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم ولا حجة في هذا البتة لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما قال هذا ليدفع به قومه عن نفسه ألا ترى أنه عز وجل قال بعد فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى الهتهم فقال ألا تأكلون فبين تبارك وتعالى أنه إنما قال ذلك ليدفعهم به لما كان عازم عليه من أمر الأصلام وليس يحتاج أحد إلى معرفة أصحيح هو أم سقيم من النجوم لأن ذلك يوجد حسا ويعلم ضرورة ولا يحتاج فيه إلى استلال وبحث قلت قد احتج لهم بغير هذه الحجج فنذكرها ونبين مطلان استلالهم بها وبيان الباطل منها قال أبو عبد الله الرازي اعلم أن المثبتين لهذا العلم احتجوا من كتاب الله بآيات إحداها الآيات الدالة على تعظيم هذه الكواكب فمنها قبله تعالى فلا قسم بالخنس الجوار الكنس وأكثر مفسرين على أن المراد هو الكواكب التي تسير راجعه تارة ومستقيمه أخرى ومنها قبله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وقد صرح تعالى بتعظيم هذا القسم وذلك يدل على غاية جلاله مواقع النجوم ونهاية شرفها ومنها قوله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب قال ابن عباس الثاقب هو زحل لأنه يثقب بنوره سمك السماوات السبع ومنها أنه تعالى بين إلهيته بكون هذه الكواكب تحت تدبيره وتسخيره فقال والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره على له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين النوع الثاني الآيات الدالة على أن لها تأثيرا في هذا العالم كقوله تعالى فالمدبرات أمرا وقوله فالمقسمات أمرا قال بعضهم المراد هذه الكواكب النوع الثالث الآيات الدالة على أن في الأيام ما يكون نحسى كقوله تعالى في أيام نحسات وقوله تعالى في يوم نحس مستمر النوع الرابع الآيات الدالة على أنه تعالى وضع حركات هذه الأجرام على وجه ينتفع بها في مصالح هذا العالم فقال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق وقال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا النوع الخامس أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه تمسك بعلم النجوم فقال فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم النوع السادس أنه قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يكون المراد من هذا كبر الجثة لان كل احد يعلم ذلك فوجب ان يكون المراد كبر القدر والشرف وقال تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا ولا يجوز ان يكون المراد انه تعالى خلقها ليستدل بتركيبها وتاليفها على وجود الصانع لان هذا القدر حاصل في تركيب البقه والبعوضه ودلاله حصول الحياه في بنيه الحيوانات على وجود الصانع اقوى من دلاله تركيب الاجرام الفلكيه على وجود الصانع لأن الحياة لا يقدر عليها أحد إلا الله أما تركيب الأجسام وتأليفها فقد يقدر على جنسه غير الله فلما كان هذا النوع من الحكمة حاصلا في غير الأفلاك ثم إنه تعالى خصها بهذا التشريف وهو قوله ربنا ما خلقت هذا باطلا. علمنا أن له تعالى في تخليقها أسرار عالية وحكما بالغة تتقاصر عقول البشر عن ادراكها ويقرب من هذه الآية قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ولا يمكن أن يكون المراد أنه تعالى خلقها على وجه يمكن الاستدلال بها على وجود الصانع الحكيم لأن كونها دالة على الافتقار إلى الصانع أمر ثابت لها لذاتها لأن كل متحيز فإنه محدث وكل محدث فإنه مفتقر إلى الفاعل فثبت أن دلاله المتحيزات على وجود الفاعل أمر ثابت لها لذواتها واعيانها وما كان كذلك لم يكن سبب الفاعل والجعل فلم يمكن حمل قوله وما خلقنا السماء الارض وما بينهما باطلا، على هذا الوجه فوجب حمله على الوجه الذي ذكرناه النوع السابع روي أن عمر بن الخيام كان يقرأ كتاب المجسطي على أستاذه فدخل عليهم واحد من أجلاف المتفقهة فقال لهم ماذا تقرؤون؟ فقال عمر بن الخيام نحن في تفسير آية من كتاب الله أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ فنحن ننظر كيف خلق السماء وكيف بناها وكيف صانها عن الفروج؟ أنعوث ثامن أن إبراهيم عليه السلام لما استدل على اثبات الصانع تعالى بقوله ربي الذي يحيي ويميت فقال له نمرود أتدعي أنه يحيي ويميت بواسطة الطبائع والعناصر أو لا بواسطة هذه الأشياء فإن ادعيت الأول فذلك مما لا تجده البتة لأن كل ما يحدث في هذا العالم فإنما يحدث بواسطة أحوال العناصر الأربعة والحركات الفلكية وإذا ادعيت الثانية فمثل هذا الاحياء والإماتة حاصل مني ومن كل أحد فإن الرجل قد يكون سببا لحدوث الولد لكن بواسطة تمزيج الطبائع وتحريك الاجرام الفلكية وكذلك قد يميت بهذه الوسائط وهذا هو المراد من قوله تعالى حكاية عن الخصم انا وحي وأميت ثم إن إبراهيم عليه الصلاه والسلام أجاب عن هذا السؤال بقوله فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب يعني هب أنه سبحانه إنما يحدث حوارث العالم ببواسطة الحركات الفلكية لكنه تعالى هو المبدئ للحركات الفلكية لأن تلك الحركات لا بد لها من سبب ولا سبب لها سوى قدرة الله تعالى فثبت أن حوادث هذا العالم وإن سلمنا أنها إنما حصلت بواسطة الحركات الفلكية لكنه لما كان المدبر لتلك الحركات الفلكية هو الله تعالى كان الكل منه بخلاف الواحد منا فإن وإن قدرنا على الإحياء والإماءة بواسطة الطبائع وحركات الأفلاك إلا أن حركات الأفلاك ليست منا بدليل أن لا نقدر على تحريكها على خلاف التحريك الإلهي وظهر الفرق وهذا هو المراد من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب يعني هب أن هذه الحوادث في هذا العالم حصلت بحركة الشمس من المشرق إلا أن هذه الحركة من الله لأن كل جسم متحرك فلا بد له من محرك وذلك المحرك ليس أنت ولا أنا وذلك المحرك لست أنت ولا أنا فلما لا تحركها من المغرب فثبت أن اعتماد إبراهيم الخليل في معرفة ثبوت الصانع على الدلائل الفلكية وأنه ما نزع الخصم في كون هذه الحوادث السفليه مرتبطة بالحركات الفلكية واعلم أنك إذا عرفت نهج الكلام في هذا الباب علمت أن القرآن مملوء من تعظيم الأجرام الفلكية وتشريف الكرات الكوكبية وأما الأخبار فكثيرة منها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عند قضاء الحاجة عن استقبال الشمس والقمر واستدبارهما ومنها أنه لما مات ولده إبراهيم كسفت الشمس ثم إن الناس قالوا إن من كسفت لموت إبراهيم فقال إن الشمس والقمر ايتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة ومنها ما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا ومن الناس من يروي انهم صلى الله عليه وسلم قال لا تسافروا والقمر في العقرب ومنهم من يروي ذلك عن علي رضي الله عنه وإن كان المحدثون لا يقبلونه وعما الأثر فكثير منها عن علي أن رجلا أتاه فقال له إني أريد الخروج في تجارة وكان ذلك في محاق الشهر فقال تريد أن يمحق الله تجارتك استقبل هلال الشهر بالخروج وعن إكلمة أن يهوديا منجما قال له ابن عباس وإحاك تخبر الناس بما لا تدري فقال اليهودي إن لك ابنا وهو في المكتب ويجيء غدا محموما ويموت في يوم العاشر منه قال ابن عباس ومتى تموت وأنت قال في رأس السنة ثم قال لابن عباس لا تموت وأنت حتى تعمى ثم جاء ابن ابن عباس وهو محموم ومات في العاشر ومات اليهودي في رأس السنة ولم يموت ابن عباس رضي الله عنه حتى ذهب بصره وعن الشعبي قال قال أبو الدرداء والله لقد فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا ولا طائد يطير بجناحيه إلا ونحن ندعي فيه علما وليست الكواكب وكلة بالفساد والصلاح ولكن فيها دليل وبعض الحوادث عرف ذلك بالتجربة وجاء في الاثار أن أول من اعطي هذا العلم أهدمه وذلك أنه عاش حتى أدرك من ذريته أربعين ألف في أهل بيت، وتفرق عنه في الأرض، وكان يغتم لخفاء خبرهم عليه، فأكرمه الله تعالى بهذا العلم، وكان إذا أراد أن يعرف حال أحدهم حاسب له بهذا الحساب فيقف على حالته، وعن ميمون بن مهران أنه قال إياكم والتكذيب بالنجوم، فإنه علم من علم النبوة، وعنه أيضا أنه قال ثلاث ارفضوهن، لا تنازعوا أهل القدر ولا تذكروا أصحاب نبيكم إلا بخير وإياكم والتكذيب بالنجوم فإنه من علم النبوة وروي أن الشافعية كان عالما بالنجوم وجاء لبعض جيرانه ولد فحكم الشافعي أن هذا الولد ينبغي أن يكون على العضو الفلاني منه خال صفته كذا وكذا فوجد الأمر كما قال أيضا أنه تعالى حكى عن فرعون أنه كان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم والمفسرون قالوا إن ذلك إنما كان لأن المنجمين أخبروا بأنه سيجيء ولد من بني إسرائيل ويكون هلاكه على يده وهذه الرواية ذكرها محمد بن إسحاق وغيره وهذا يدل على اعتراف الناس قديما وحديثا بعلم النجوم وأما معقول فهو أن هذا علم ما خالت عنه ملة من الملل ولا أمة من الأمم ولا يعرف تاريخ من التواريخ القديمة والحديثة إلا وكان أهل ذلك الزمان مشتغلين بهذا العلم ومعولين عليه في معرفة المصالح ولو كان هذا العلم فاسدا بالكلية لاستحال اطباق اهل أهل المشرق والمغرب من أول بناء العالم إلى آخره عليه وقال بطليموس في بعض كتبه بعض الناس يعيبون هذا العلم وذلك العيب إنما حصل من وجوه الأول عجزهم عن معرفة حقيقة مواضع الكواكب بدقائقها وثوانيها وذلك أن الآلات الرصدية لا تنفك عن مسامحات لا يفي بضبطها الحس لأجل قلتها في الآلات الرصدية لكنها وإن قلت في هذه الآلات إلا أنها في الأجرام الفلكية كثيرة فإذا تبعلت الأرصاد حاصل بسبب تلك المسامحات تفاوت عظيم في مواضع الكواكب الثاني أن هذا العلم علم مبني على معرفة الدلائل الفلكية وتلك الدلائل لا تحصل إلا بتمزيجات أحوال الكواكب وهي كثيرة جدا ثم إنها مع كثرتها قد تكون متعارضة ولا بد فيها من الترجيح وحينئذ يصعب على أكثر الأفهام بالإحاطة بتلك التمزيجات الكثيرة وبعد الإحاطة بها فإنه يصعب الترجيحات الجيدة فلهذا السبب لا يتفق من يحيط بهذا العلم كما ينبغي إلا الفرد بعد الفرد ثم إن الجهال يظهرون من أنفسهم كونهم عارفين بهذا العلم فإذا حكموا وأخطأوا ظن الناس أن ذلك بسبب أن هذا العلم ضعيف الثالث أن هذا العلم لا يفي بإدراك الجزئيات على وجه التفصيل الباهر فمن حكم على هذا الوجه فقد يقع في الخطأ فلهذه الأسباب الثلاثة توجهت المطاعن إلى هذا العلم وحكي أن الأكاسرة كان إذا أراد أحدهم طلب الولد أمر بأحضار المنجم ثم كان ذلك الملك يخلو بمرآته فساعة ما يقع الماء في الرحم يأمر خادما على الباب يضرب تستا يكون في يده فإذا سمع المنجم طنين الطست أخذ الطالع وحكم عليه حتى يخبر بعدد الساعات التي يمكث الولد في بطن أمه ثم إنه كان يأخذ الطالع ايضا عند الولاده مرة أخرى ويحكم عليه فلا جرى كانت احكامهم كامله قوية لأن الطالع الحقيقي هو طالع مسخط نطفة فإن حدوث الولد إنما يكون في ذلك الوقت فأما طالع الولادة فهو طالع المستعار لأن الولد لا يحدث في ذلك الوقت وإنما ينتقل من مكان إلى مكان آخر وروي أن في عهد اردشير بن بابك أنه قال في العهد الذي كتبه لولده لولا اليقين بالبوار الذي على رأس ألف سنة لكنت أكتب لكم كتابا ان تمسكتم به لن تضل أبدا وعنى بالبوار ما أخبره المنجمون من أنه يزول ملكهم عند رأس ألف سنة من ملك كشتاسب والمراد منه زوال دولتهم وظهور دولة الإسلام وروي أنه دخل الفضل بن سهل على المأمون في اليوم الذي قتل فيه وأخبره أنه يقتل في هذا اليوم بين الماء والنار فأنكر المأمون ذلك عليه وقوى قلبه ثم اتفق أنه دخل الحمام فقتل في الحمام وكان الأمر كما أخبر ثم قال واعلم أن التجارب في هذا الباب كثيرة وفيما ذكرنا كفاية قلت فهذا اقصى ما قرر به الرازي كلام هؤلاء ومذهبهم ونا قد نثر الكنانة ونفض الجعبة واستفرغ روسعة وبذل الجهد وروج وبهرج وقعقع وفرقع وجاجع ولا ترى وجمع بين ما يعلم بالاضطرار أنه كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وبين ما يعلم بالاضطرار أنه خطأ في تأويل كلام الله ومعرفة مراده ولا يروج ما ذكره إلا على مفرطين في الجهل بدين الرسل وما جاء به أو مقالدين لأهل الباطل والمحال من المنجمين وأقوالهم فإن جمع بين الأمرين شارب كلامه شربا نحن بحمد الله ومعونته وتأييده نبين بطلان استدلاله واحتجاجه فنقول أما الاستدلال بقوله تعالى فلا أخصم بالخنس الجوار الكنس فإن أكثر المفسرين على أن المراد هو الكواكب التي تسير راجعة تارة ومستقيمة أخرى فهذا القول قد قاله جماعة من المفسرين وأنها الكواكب الخمسة زحل وعطارد والمشتري والمريخ والزهرة ويرو على علي واختاره مقاتل وابن قتيبة قالوا وسماها خنسا لأنها في سيرها تتقدم إلى جهة المشرق ثم تخنس أي تتأخر وكنوسها استتارها في مغربها كما تكنس الضباء وبقر الوحش أي تاوي إلى كناسها ويأكنتها فتسمى هذه الكواكب المتحيرة لأنها تسير مستقيمة وتسير رجعة. وقيل كنوسها بالنسبة إلى الناظر وهو ستارها تحت شعاع الشمس وقيل هي النجوم كلها واختيار أبي عبيدة وقاله الحسن وقتاده وعلى هذا القول فاكون القاسم بها باعتبار أحوالها ثلاثة من طلوعها وغروبها وما بينها فيخنس عند أول الطلوع لأن النجم منها يرى أنه يبدو ويخنص وخنس عند غروبها تشبيها بالضباء التي تأوي إلى كناسها وهي جوار ما بين طلوعها وغروبها خنس عند الطلوع جوار بعدها كنس عند الغروب وهذا كله بالنسبة إلى أفوق كل بلد يكون لها فيه الأحوال الثلاثة وقال عبد الله بن سعود هي بقر الوحش وهي رواية عن ابن عباس واختاره سعيد بن جبير. وقيل وهو أضعف الأقوال إنها الملائكة حكاه الماوردي في تفسيره فإن كان المراد بعض هذه الأقوال غير ما حكاه الرزي فلا حجة له وإن كان المراد ما حكاه فغاياته أن يكون الله سبحانه قد أقسم بها كما أقسم بالليل والنهار والضحى ومكة والوالد وولده والفجر والليالي العشر والشفع والواتر والسماء والأرض واليوم الموعود وشاهد ومشهود والنفس والمرسلات والعاصفات والناشطات والفارقات والنازعات والناشطات والسابحات والسابقات وما نوصره وما لا نوصره من كل غائب عنا وحاضر مما فيه التنبيه على كمال ربوبيته وعزته وحكمته وقدرته وتدبيره وتنوع مخلوقاته الدالة عليه والمرشلة إليه بما تضمنته من عجائب الصنعة وبديع الخلقه وتشهد لفاطرها وبارئها بأنه الواحد الأحد الذي لا شريك له وأنه الكامل في علمه وقدرته ومشيئته ووحدانيته وحكمته وربوبيته وملكه وعنها مسخرة مذللة منقادة لأمره مطيعة لمراده منها ففي الاقسام بها تعظيم لخالقها تبارك وتعالى وتنزيء له عما نسبه إليه أعداؤه الجاهدون المعطلون لربوبيته وقدرته ومشيئته ووحدانيته، وأن من هذه عبيده ومماليكه وخلقه وصنعه وإبداعه فكيف تجحد ربوبيته وإلهيته، وكيف تنكر صفات كماله وانعود جلاله، وكيف يسوء لذي حس سليم وفطرة مستقيمة تعطيلها عن صانعها، أو تعطيل صانعها عن عوت جلاله وأوصاف كماله وعن أفعاله فيقسامه بها أكبر دليل على فساد قول نوعي المبعطلة والمشركين الذين جعلوها آلهة تعبد مع دلائل الحدوث والعبودية والتسخير والافتقار عليها وأنها أدلة على بانيها وفاطرها وعلى وحدانيته وانه لا تنبغي الربوبيه والإلهية لها بوجه ما بل لا تنبغي إلا لمن فطرها وبرأها كما قال القائل تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خل الله باطل وقال آخر فوى عجبا كيف يوصل إله أم كيف يجحده جاحد ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فلم يكن إقسامه بها سبحانه مقادراً بذلك علم الأحكام النجومية كما يقوله الكاذبون المفترون بل مقادراً لكمال ربوبيته ووحدانيته وتفرده بالخلق والإبداع وكمال حكمته وعلمه وعظمته وهذا نظير إخباره سبحانه عن خلقها وعن حكمة خالقها بقوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقوله وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون وقوله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقولوا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش غش الليل النهار يطلبه حفيفا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وقوله وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وهؤلاء المشركون يعظمون الشمس والقمر والكواكب تعظيما يسجدون لها به ويتذللون لها ويسبحونها تسابيح معروفة في كتبهم ودعوات لا ينبغي أن يدعى بها إلا خالقها وفاطرها وحدا ويقول بعضهم في كتابه مصحف الشمس مصحف القمر مصحف الزحل مصحف عطارد وبعضهم يقول تسبيحة الشمس تسبيحة القمر تسبيحة عطارد تسبيحة زحل ولا يتحاشى من ذلك وبعضهم يقول دعوة الشمس، دعوة القمر، دعوة عطارد، دعوة زحل، وبعضهم يقول هيكل الشمس والقمر وعطارد، فأصله أن الهيكل هو البيت المبني للعبادة، وكان الصبيون يبنون لكل كوكب من هذه هيكلة، ويصورون فيه ذلك الكوكب، ويتخذونه لعبادته وتعظيمه ودعائه، ويزعمون أن روحانية ذلك الكوكب تتنزل عليهم فتخاطبهم وتغضي حوائجهم، وشاهدوا ذلك منها وعاينوه، وتلك الروحانية هي الشياطين تنزلت عليهم وخاطبتهم، وقضت حوائجهم، ثم لما رام هذا الفعل من تستر منهم بالإسلام، ولم يمكنه أن يبني بيتا يعبدها فيه، كتب لها دعوات وتسبيحات واذكارا سماها هياكل، ثم من اشتد تستره وخوفه أخرجها في قال بحروف وكلمات لا تفهم، لئلا يبادر إلى إنكارها وردها، ومن لم يخف منه خرج تلك الدعوات والتسبيحات والأذكار بلسان من يخاطبه بالفارسية والعربية وغيرها فلما أنكر عليه أهل الإيمان قال إنما ذكرت هذا معرفة لهذا العلم وإحاطة به لا اعتقادا له ولا ترغيبا فيه وقد وصف ذلك العلم وقرره على أتم تقرير وحمله هدية إلى ملكه فأثابه عليه جملة من الذهب يقال إنه ألف دينار وصار ذلك الكتاب إماما لأهل هذا الفن إليه يلجؤون وعليه يعولون وبه يحتجون ويقولون شهرة مصنفيه وجلالته وعلمه وفضله لا تنكر ولا تجحد وفي هذا الكتاب من مخاطبة الشمس والقمر والكواكب بالخطاب الذي لا يليق إلا بالله عز وجل ولا ينبغي لأحد سواه ومن الخضوع والذل والعبادة التي لم يكن عباد الأصنام يبلغونها من آلهتهم فيالى الله أتجعل قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس دليلا على هذا ومقدمة له في أول الكتاب فإن كان الإخزام بها دليلا على تأثيراتها في العالم كما يقولون فينبغي أن يكون سائر ما أقسم به كذلك وإن لم يكن القسم دليلا بطل لاستدلال به وأما قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم ففيها قولا أحدهما أنها النجوم المعروفة وعلى هذا ففي مواقعها أقوال أحدها أنه كدارها وانتثارها يوم القيامة وهذا قول الحسن والمنجمون يكذبون بهذا ولا يقرهن به والثاني أن مواقعها منازلها قاله عطاء وقتاده والثالث أنه مغاربها والرابع أنه مواقعها عند طلوعها وغروبها حكاه ابن عطية عن مجاهد وأبي عبيدة والخامس أن مواقعها مواضعها من السماء وهذا الذي حكاه ابن الجوزي عن قتادة، حكاه ابن عطية عن. فيحتمل أن يكون واحداً وأن يكون قولين السادس أن مواقعها انقضاضها إثر العفريت وقت الرجوم حكاه ابن عطية أيضاً ولم يذكر أبو الفرج ابن الجوزي سوى ثلاثة الأول والقول الثاني أن مواقع النجوم هي منازل القرآن ونجومه التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مدة ثلاث وعشرين سنة قال ابن عطية ويؤيد هذا القول عود الضمير على القرآن في قوله إنه لقرآن كريم وذلك أن ذكره لم يتقدم إلا على هذا التأويل ومن لا يتأول هذا التأويل يقول إنه الضمير إن الضمير يعود على القرآن يقول إن الضمير يعود على القرآن وإن لم يتقدم ذكره لشورة الأمر ووضوح المعنى كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب وكل من عليها فان وغير ذلك قلت ويؤيد القول الأول أنه أعاد الضمير بلفظ الإفراد والتذكير ومواقع النجوم جمع فلو كان الضمير عائدا عليها لقال إنها لقرآن كريم إلا أن يقال مواقع النجوم الدل على القرآن فعرى الضمير عليه لأن مفسر الضمير يكتفى فيه بذلك وهو من أنواع البلغة والإجازة فإن كان المراد من القسم نجوم القرآن باطل استدلاله بالآية وإن كان المراد الكواكب وهو قول الأكثرين فلما فيها من الآيات الدالة على ربوية الله تعالى وانفراده بالخلق والإبداع فإنه لا ينبغي أن تكون الإلهية إلا له وحدة كما أنه وحده المنفرد بخلقها وإبداعها وما تضمنته من الآيات والعجائب فالاقسام بها أوضح دليل على تكذيب المشركين والمنجمين والدهرية ونوعي المعطلة كما تقدم وكذلك قوله النجم الثاقب على أن فيه قولين آخرين غير القول الذي ذكره أحدهما أنه الثرية وهذا قول ابن زيد حكاه عنه أبو الفرج بن الجوزي وعنه رواية ثانية أنه زحل حكاها عنه ابن عطية الثاني أنه الجدي حكاه ابن عطية عن ابن عباس وقول الآخر حكاه أبو الفرج بن الجوزي عن علي بن أحمد النيسابوري أنه جنس النجوم وأما قوله تعالى فالمدبرات المدبرات فلم يقل أحد من الصحابة ولا التابعين ولا العلماء بالتفسير أنها النجوم وهذه الروايات عنهم فقال ابن عباس هي الملائكة قال عضاء وكلت بأمور نعرفهم الله العمل بها وقال عبد الرحمن بن سابط يدبر أمور الدنيا أربعة جبريل وهو موكل بالريح والجنود وميكائيل وهو موكل بالقطر والنبات وملك الموت وهو موكل بقبض الانفس وإصرافيل ينزل الأمر عليهم وقيل جبريل للوحي وإصرافيل للصور وقال ابن قتيبة فالمدبرات أمرا الملائكة تنزل بالحلال والحرام ولم يذكر المتوسعون في نقل أقوال المفسرين كامل الجوزي والمواردي وابن عطية غير الملائكة قال ابن عطية حتى قال ابن عطية ولا أحفظ خلافا أنها الملائكة هذا مع توسعه في النقل وزيادته فيه على أم الفرج ابن الجوزي وغيره حتى إنه لا ينفرد بأقوال لا يحكيها غيره فتفسير المدبرات بالنجوم كذب على الله وعلى المفسدين وكذلك المقسمات أمر لم يقل أحد من أهل التفسير العالمين به إنها النجوم بل قالوا هي الملائكة التي تقسم أمر الملكوت بإذن ربها من الأرزاق والأجال والخلق في الأرحام وأمر الجياح والجبال قال ابن عطية لأن كل هذا إنما هو بملائكة تخدمه فالآية تتضمن جميع الملائكة لأنهم كلهم في أمور مختلفة قال أبو الطفيل عامر بن وافلة كان علي رضي الله عنه على المنبر فقال لا تسألوني عن آية من كتاب الله أو سنة ماضية إلا قلت لكم فقام إليه ابن الكواء فسأله عن والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات في فالمقسمات أمرا فقال الذاريات الجياح والحاملات الصحاب والجاريات السفن والمقسمات الملائكة ثم قال سل سؤال تعلم ولا تسأل سؤال تعنت وكذلك قال ابو الفرج ولم يذكر فيه خلافا في المقسمات أمر يعني الملائكه تقسم الأمور على أمر الله به قال ابن السائب المقسمات أربعة جبريل وهو صاحب الوحي والغلظه يعني العقوبة على عداء الرسل وميكائيل وهو صاحب الرزق والرحمه وأي وهو صاحب الصور واللوح وعزرائيل وهو قابض الأرواح فتفسير الآية بأنها النجوم تفسير المنجمين ومن سلك سبيلهم وأما وصف تعان بعض الأيام بأنها نحس كقوله فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات فالأريبة أن الأيام التي أوقع الله سبحانه فيها العقوبة بعدائه وأعداء رسله كانت أيام النحسات عليهم لأن النحس أصابهم فيها وإن كانت أيام خير لأولياء المؤمنين فهي نحس على المكذبين سعد للمؤمنين وهذا كيوم القيامة فإنه عسير على الكافرين يوم نحس لهم يسير على المؤمنين يوم سعد لهم وقال مجاهد أيام النحسات مشائم، وقال الضحاك معناه شديدة أي شديدة البرد حتى كان البرد عذابا لهم قال أبو علي وأنشد الأصمعي في النحس بمعنى البرد كأن سلافة عرضت لنحس يحيل شفيفها الماء الزلالا، وقال ابن عباس نحسات متتابعات وكذلك قولوا إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر فكان اليوم نحصا عليهم لإرسال العذاب عليهم مستمر أي لا يقلع عنهم كما تقلع مصائب الدنيا عن أهلها بل هذا النحس دائم على هؤلاء المكذبين للرسل ومستمر صفة للنحص لا لليوم ومن ظن أنه صفة لليوم وأنه كان يوم اربعاء آخر الشهر وأن هذا اليوم نحص ابدا فقد غلط وأخضأ فهم القرآن فإن اليوم المذكور بحسب ما يقع فيه وكمل الله من نعمة على أوليائه في هذا اليوم وإن كان له فيه بلايا ونقم على اعدائه كما يقع ذلك في غيره من الأيام فسعود الأيام ونحوسها إنما هو بسعود الأعمال وموافقتها لمرضات الرب ونحوس الأعمال ومخالفتها لما جاءت به الرسل واليوم الواحد يكون يوم سعد لطائفة ونحس لطائفة كما كان يوم بدر يوم سعد المؤمنين ويوم نحس على الكافرين فما للكواكب والطالع والقرانات وهذا السعد والنحس وكيف يستنبط علم أحكام النجوم من ذلك ولو كان المؤثر في هذا النحس هو نفس الكواكب والطالع لكان نحسن على العالم فأما أن يقتضي الكوكب كونه نحسا لطائفة سعدا لطائفة فهذا هو المحال. فصل وأما بالآيات الدالة على أن الله سبحانه وضع حركات هذه الأجرام على وجه ينتفع بها في مصالح هذا العالم بقوله هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق وقوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا فمن أطراف الاستدلال فإن في هذه الآيات ما يدل على ما يدعيه المنجمون من كذبهم وبهتانهم وافترائهم ولو كان الأمر كما يدعيه هؤلاء الكذابون لكانت الدلالة والعبرة فيه أعظم من مجرد الضياء والنور والحساب ولكان الأليق ذكر ما تقتضيه من السعد والنحس وتعطيه من السعادة والشقاء وتهبه من الأعمال والأرزاق والآجال والصنائع والعلوم والمعارف والصور الحيوانية والنباتية والمعدنيه وسائر ما في هذا العالم من الخير والشر. وأما قوله تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا فهو تعظيم وثناء منه تعالى على نفسه بجعل هذه البروج والشمس والقمر في السماء وقد اختلف في البروج المذكورة في هذه الآية فأكثر السلف على أنها القصور أو الكواكب العظام قال ابن المنذر في تفسيره حدثنا موسى حدثنا شجاع حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن عطية جعل في السماء بروجا قال قصورا فيها حرس حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو معاوية ووكيع عن إسماعيل عن يحيى بن رافع قال قصورا في السماء. حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال النجوم يعني برودة، وكذلك قال عكرمة. حدثنا أبو أحمد، حدثنا يعلى، حدثنا إسماعيل عن أبي صالح تبارك الذي جعل في السماء برودة قال النجوم الكبار. وهذا موافق لمعنى اللفظة في اللغة فإن العرب تسمى البناء المرتفع برجا قال تعالى أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال الأخطل كأنها برج رومي يشيده لز بجص وآجر وأحجار قال الأعمش كان أصحاب عبد الله يقرؤونها تبارك الذي جعل في السماء قصورا وأما المتأخرون من المفسرين فكثير منهم يذهب إلى أنها البروج الاثنى عشر التي تنقسم عليها المنازل كل برج المنزلتان وثلث وهذه المنازل الثمانية والعشرون يبدو منها للنضي أربعة عشر منزلا أبدا ويخفى منها أربعة عشر منزلا كما أن البروج يظهر منها أبدا ستة ويخفى ستة العرب تسمي أربعة عشر منزلا منها شامية وأربعة عشر يمانية فأول الشامية الشرطان وآخرها السماك الأعزل وأول اليمنية الغفر وآخرها الرشاء إذا طلع منها منزل من المشرق غاب رقيبه من المغرب وهو الخامس عشر وبها تنقسم فصول سنة الأربعة فللربيع منها الحمل والثور والجوزاء ومنزلها الشرطان والبطين والثريا والدبران والهقعة والهنعة والذراع. وللصيف منها السرطان والأسد والسنبولا ومنازلها النثرة والطرف والجبهة والزبرة والصرفة والعواء والسماك وللخريف منها الميزان والعقرب والقوس ومنازلها الغفر والزبان والإكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة ولشتاء منها الجدي والدلو والحوت ومنازلها سعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الأخبية والفرغ المقدم ويسمى الأول والفرغ المؤخر ويسمى الثاني والرشاء ولما كان نزول القمر في هذه المنازل معلوما بالعيان والمشاهدة ونزول الشمس فيها إنما هو بالحساب لا بالرؤية قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل وقالت تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم فخص القمر بذكر تقدير المنازل دون الشمس وإن كانت مقدرة المنازل لظهور ذلك للحس في القمر وظهور تفاوت نوره بالزيادة والنقصان في كل منزل المنزل ولذلك كان الحساب القمري أشهر وأعرف عند الأمم وأبعد من الغلط وأصح للضبط من الحساب الشمسي وأشترك فيه الناس دون الحساب الشمسي ولهذا قال تعالى في القمر وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب ولم يقل ذلك في الشمس ولهذا كانت أشهر الحج والصوم والاعياد ومواسم الإسلام إنما هي على حساب القمر وسيره ونزوله في منازله لا على حساب الشمس وسيرها حكمة من الله ورحمة وحفظا لدينه لاشتراك الناس في هذا الحساب وتعذر الغلط والخطأ فيه فلا يدخل في الدين من الاختلاف والتخليط ما دخل في دين أهل الكتاب فهذا الذي أخبرنا تعالى به من شأن المنازل وسير القمر فيها وجعل الشمس سراجا وضياءا يبصر به الحيوان ولولا ذلك لم يبصر الحيوان فأين هذا مما يدعيه الكذابون من علم الأحكام التي كذبها أضعف صدقها فصل وأما ماذا كره عن إبراهيم خليل الرحمن أنه تمسك بعلم النجوم حين قال إني سقيم فمن الكذب والافتراء على خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم فإنه ليس في الآية أكثر من أنه نظر نظرة في النجوم ثم قال لهم إني سقيم فمن ظن من هذا أن علم أحكام النجوم من علم الأنبياء وأنهم كانوا يراعونه ويعانونه فقد كذب على الأنبياء ونسبهم إلى ما لا يليق بهم وهو من جنس من نسبهم إلى الكهانة والسحر وزعم أن تلقيهم الغيب من جنس تلقي غيرهم وإن كانوا فوقهم في ذلك لكمال نفوسهم وقوة استعدادها وقبولها لفيض العلويات عليها وهؤلاء لم يعرفوا الأنبياء ولا آبنوا بهم وإنما هم عندهم بمنزلة أصحاب الرياضات الذين خصوا بقوة الإدراك وزكاة النفوس وطهارة الأخلاق ونصبوا أنفسهم لإصلاح الناس وضبط أمورهم ولا ريب أن هؤلاء بعد الخلق عن الأنبياء واتباعهم ومعرفتهم ومعرفة مرسلهم وما أرسلهم به هؤلاء في شأن والرسل في شأن آخر بل هم ضدهم في علومهم وأعمالهم وهديهم وإراداتهم وطرائقهم ومعادهم وفي شأنهم كله ولهذا تجد أتباع هؤلاء ضد أتباع الرسل في العلوم والأعمال والهدي والإرادات ومتى بعث الله رسولا يعاني التنجيم والتمزيجات والطلسمات والأوفاق والتداخين والبخورات ومعرفة القرانات والحكم على الكواكب بالسعود والنحوس والحرارة والبرودة والذكورة والأنوثة ولا هذه إلا صنيع المسركين وعلومهم وهل الرسل إلا بالإنكار على هؤلاء ومحقهم ومحق علومهم وأعمالهم من الأرض وهل للرسل اعداء بالذات إلا هؤلاء ومن سلك سبيلهم ماذا معلوم بالاضطرار لكل من آمن بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم وصدقهم فيما جاءوا به وعرف مسمى رسول الله وعرف مرسله وهل كان لابراهيم الخليل عليه, والسلام عليه الصلاة والسلام عدو مثل هؤلاء المنجمين الصابئين وحران كانت دار مملكتهم والغليل أعدى عدو لهم وهم المشركون هقا والأصنام التي كانوا يعبدونها كانت صورا وتماثيلا للكواكب وكانوا يتخذون لها هياكل وهي بيوت العبادات لكل كوكب منهم هيكل فيه أصنام تناسبه فكانت عبادتهم للأصنام وتعظيمهم لها تعظيما منهم للكواكب التي وضعوا الأصنام عليها مع لها وهذا أقوى السببين في الشرك الواقع في العالم وهو الشرك بالنجوم وتعظيمها واعتقادوا أنها أحياء ناطقة ولها روحانيات تتنزل على عابديها ومخاطبيها فصوروا لها الصور الأرضية ثم جعلوا عبادتها وتعظيمها ذريعة إلى عبادة تلك الكواكب واستنزال روحانياتها وكانت الشياطين تتنزل عليهم وتخاطبهم وتكلمهم وتريهم من العجائب ما يدعوهم إلى بذل نفوسهم وأولادهم وأموالهم لتلك الأجسام والتقرب إليها وكان مبدأ هذا الشرك تعظيم الكواكب وظن السعود والنحوث وحصول الخير والشر في العالم منها وهذا هو شرك خواص المشركين أرباب النظر منهم وهو شرك قوم إبراهيم والسبب الثاني عبادة القبود والإشراك بالأموات وهو شرك قوم نوح وهو أول الشركين طرق العالم وفتنته أعم أهل الابتلاء به أكثر وهم جمهور أهل الإشراك وكثيرا ما يجتع السامري في حق المشرك يكون مقابريا نجوميا قال تعالى عن قوم نوح وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا ودا ولا سوعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال البخاري في صحيحه قال ابن عباس رضي الله عنهما كان هؤلاء رجالا صالحين من قوم نوح فلما هلكوا اوحى الشياطين إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد. حتى اذا هلك اولئك ونسخ العلم وعبدت ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ونهى عن الصلاة إلى القبور وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وقال اشتد غضب الله على قوم ان اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وقال ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك أخبر أن هؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة وهؤلاء هم أعداء نوح كما أن المشركين بالنجوم اعداء إبراهيم فنوح عاده المشركون بالقبور وإبراهيم عاده المشركون بالنجوم والطائفة صوروا الأصنام على صور معبوديهم ثم عبدوها وإنما بعثت الرسل بمحق الشرك من الأرض ومحق أهله وقطع أسبابه وهدم بيوته ومحاربة أهله فكيف يظن بإمام الحنفاء وشيخ الأنبياء وقلي لرب الأرض والسماء أنه كان يتعاطى علم النجوم وياخذ منه احكام الحوادث سبحانك هذا مهتان عظيم وإنما كانت النظرة التي نظرها في النجوم من معارض الافعال كما كان قوله فعله كبيرهم هذا وقوله اني سقيم وقوله عن امرأته سار هذه أختي من معارض المقال ليتوصل بها إلى غرضه من كسر الأصنام كما توصل بتعريضه بقوله هذه أختي إلى خلاصها من يد الفاجر ولما غلظ فهم هذا عن كثير من الناس وكثف الطباعهم عن إدراكه ظنوا أن نظره في النجوم ليستنبط منها علم الأحكام وعلم أن نجمه وطالعه يقضي عليه بالسقم وحاشى لله أن يظن ذلك بخليله صلى الله عليه وسلم أو بأحد من أتباعه وهذا من جنس معارض يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم حين تفتيش أوعية أخيه عن الصاع فإن المفتش بدأ بأوعيتهم مع علمه أنه ليس فيها وأخر وعاء فيه مع علمه أنه فيها تعريضاً بأنه لا يعرف في أي وعائنه ونفي للتهمة عنه بأنه لو كان عالماً في أي الأوعية هي لبادر إليها ولم يكلف نفسه تعب التفتيش لغيرها فلهذا نظر الخليل صلى الله عليه وسلم في النجوم تورية وتعريض محض ينفي به عنه تهمة قومه ويتوصل به إلى كيد فصل وأمن استدال بقوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وأن المراد به كبر القدر وشرف لا كبر الجثة ففي غاية الفساد فإن المراد من الخلق ها الفعل لا نفس المفعول وهذا من أبلغ الأدلة على المعاد أي أن الذي خلق السماوات والأرض وخلقها أكبر من خلقكم كيف يعجزه خلقكم بعدما تموتون خلقا جديدا ونظر هذا قوله تعالى في سورة ياسين أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم أي مثل هؤلاء المنكرين فهذا استدلال بشمول القدرة للنوعين وأنها صالحة لهما فلا يجوز أن يثبت تعلقها بأحد المقدورين دون الآخر فكذلك قوله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أي من لم تعجز قدرته عن خلق العالم العلوي والسفلي كيف يعجز عن خلق الناس خلقا جديدا بعدما آماتهم؟ ولا تعرض في هذا لأحكام النجوم بوجه قط ولا لتأثير الكواكب وأما قوله تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فلا ريب أن خلق السماوات والأرض من أعظم الأدلة على وجود فاطرهما وكمال قدرته وعلمه وحكمته وانفراده بالربوبية والوحدانية ومن سوى بين ذلك وبين البقة أجعل العبرة والدلالة والعلم بوجود الرب الخالق البارئ المصور منهما سواء فقد كابر والله سبحانه إنما يدعو عباده إلى النظر والفكر في مخلوقاته العظام لظهور أثر الدلالة فيها وبديع عجائب الصنعة والحكمة فيها واتساع مجال الفكر والنظر في أرجائها وإلا ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد ولكن أين الآية والدلالة في خلق العالم العلوي والسفلي إلى خلق القملة والبرغوث والبقى فكيف يسمح لعقل عقله أن يسوي بينهما ويجعل الدلالة من هذا كالدلالة من الآخر والله سبحانه إنما يذكر من مخلوقاته للدلاله عليه أشرافها وأعظمها أظهرها للحس والعقل وأبينها دلالة وعجبها صنعة كالسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والنجوم والجبال والسحاب والمطر وغير ذلك من آياته ولا يدعو عباده إلى التفكر في القمر والبراغيث والبعوض والبق والكلاب والحشرات ونحوها وإنما يذكر ما يذكر من ذلك في سياق ضرب الأمثال مبالغة في الاحتقار والضعف كقوله إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه فهنا لم يذكر الذباب في سياق الدلالة على إثبات الصانع تعالى وكذلك قوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها وكذلك قوله مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهان البيوت لبيت العنكبوت فتأمل ذكر هذه المخلوقات الحقيره في أي سياق وذكر المخلوقات العظيمة في أي سياق أما قول من قال من المتكلمين المتكلفين إن دلالة حصول الحياة في الأبدان الحيوانية أقوى من دلالة السماوات والأرض على وجود الصانع تعالى فبناء من هذا القائل على الأصل الفاسد وهو إثبات الجوهر الفرد وأن تأثير الصانع تعالى في خلق العالم العلوي والسفلي هو تركيب تلك الجواهر وتأليفها هذا التاليف الخاص والتركيب جنسه مقدور للبشر وغيرهم وأما الإحداث والاقتراع فلا يقدر عليه إلا الله والقول بالجوهر الفرد وبناء المبدأ والمعاد عليهم مما هو من أصول المتكلمين الفاسدة التي نازعهم فيها جمهور العقلاء قالوا وخلق الله تعالى وإحداثه لما يحدثه من أجسام العالم هو إحداث لأجزائها وذواتها لا مجرد تركيب لجواهر منفاردة قد فرغ من خلقها وصنعه وإبداعه وصنعه وإبداعه الآن إنما هو في تأليفها وتركيبها وهذا من أقوال أهل البدع التي ابتدعوها في الإسلام وبنوا عليها المعاد وحدوث العالم فسلطوا عليهم اعداء الإسلام ولم يمكنهم كسرهم لما بنوا المبدأ والمعاد على أمر وهمي خيالي وظنوا أنه لا يتم لهم القول بحدوث العالم وعيالة الأجسام إلا به وأقام منازعوهم حججا كثيرة جدا على بطلان القول بالجوهر هم بقوة كثير منها وصحته فأوقع ذلك شكاً لكثير منهم في أمر المبدأ والمعاد لبنائه على شفا جروف هار وأما أئمة الإسلام وفحول النظار فلم يعتمدوا على هذه الطريقة وهي عندهم أضعف وأوهى من أن يبنوا عليها شيئا من الدين فضلاً عن حدوث العالم وإعادة الأجسام وإنما اعتمدوا على الطلق التي أرشد الله سبحانه إليها في كتابه وهي حدوث ذات الحيوان والنبات وخلق نفس العالم العلوي والسفلي. وحدوث الصحاب والمطر والرياح وغيرها من الأجسام التي يشاهد حدوثها بذواتها لا مجرد حدوث تأليفها وتركيبها فعند القائلين بالجوهر لا يشهد أن الله أحدث في هذا العالم شيئا من الجواهر وانما أحدث تأليفها وتركيبها فقط فإن كان إحداثه لجوهره سابقا متقدما قبل ذلك وأما الآن فإنما تحدث الأعراض من الاجتماع والافتراق والحركة والسكون فقط وهي الأكوان عندهم وكذلك المعاد فإنه سبحانه يفرق أجزاء العالم وهو إعدامه ثم يؤلفها ويجمعها وهو المعاد وهؤلاء يحتاجوا إلى أن يستدلوا على كون عين الإنسان وجواهره مخلوقة اذ المشاهد عندهم بالحس دائما هو حدوث عراض في تلك الجواهر من التأليف الخاص وزعموا أن كل ما يحدثه الله من السحاب والمطر والزروع والثمار والحيوان فإنما يحدث فيه اعراض ويجمع جمع الجواهر التي كانت موجودة وتفريقها وزعم أن أحدا لا يعلم حلوث عين من العيان بالمشاهدة ولا بضرورة العقل وإنما يعلم ذلك بالاستدلال وجمهور العقلاء من الطوائف يخالفون هؤلاء ويقولون الرب لا يزال يحدث العيان كما دل على ذلك الحس والعقل والقرآن فإن الأجسام الحادثة بالمشاهدة ذواتها وأجزائها حادثة بعد أن لم تكن جواهر مفرقة فاجتمعت ومن قال غير ذلك فقد كابر الحس والعقل فإن كون الإنسان والحيوان مخلوقا محدثا كائنا بعد ان لم يكن أمر معلوم بالضرورة لجميع الناس وكل أحد يعلم أنه حدث في بطن أمه بعد ان لم يكن وأن عينه حدثت كما قال الله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا وليس هذا عندهم مما يستدل عليه بل يستدل به كما هي طريقة القرآن فإنه جعل حدوث الإنسان وغلقه دليلا لا مدلا عليه فقولهم إن الحادثة أعراض فقط وأنه مركب من الجواهر المفردة قولان باطلا بل يعلم حدوث عين الإنسان وذاته وبطلان الجوهر الفرد ولو كان القول بالجوهر صحيحا لم يكن معلوما إلا بأدلة خفية دقيقة فلا يكون من أصول الدين بل ولا مقدمة فيها فطريقتهم تتضمن جحد المعلوم وهو حدوث الاعيان الحادثة وذواتها وإثبات ما ليس بمعلوم بل هو باطل وهو إثبات الجوهر الفرد وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة والمقصود الكلام على قوله إن الاستدلال بحصول الحياة في بنية الحيوان على وجود الصنعي أقوى من دلالة تركيب الأجسام الفلكية وهو مبني على هذا الأصل الفاسد وأما استدلاله بقوله تعالى وما خلقنا السماء أو الأرض وما بينهما باطلا فعجب من العجب فإن هذا من اقوى الأدلة وأبيانها على بطلان قول المنجمين والدهرية الذين يسندون جميع ما في العالم من الخير والشر إلى النجوم وحركاتها واتصالاتها ويزعمون أن ما تأتي به من الخير والشر مغر عن تعريف الرسل والأنبياء وكذلك ما تعطيه من السعود والنحوس وهذا هو السبب الذي سقنا الكلام لأجله معهم لما حكينا قولهم إنه لما كانت الموجودات في العالم السفلي مترتبه على تاثير الكواكب والروحانيات التي هي مدبرات الكواكب، وكان في اتصالاتها نظر سعد ونحس، وجب أن يكون في آثارها حسن وقبح في الخلق والأخلاق. والعقول الإنسانية متساوية في النوع فوجب أن يدركها كل عقل سليم، ولا يتوقف إدراكها على من هو مثل ذاك العاقل في النوع ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. إلى آخر كلامكم متضمن خلق السماوات والأرض بغير أمر ولا نهي ولا ثواب والعقاب وهذا هو الباطل الذي نفاه الله سبحانه عن نفسه وأخبر أنه ظن أعدائه الكافرين ولهذا اتفق المفسرون على أن الحق الذي خلقت به السماوات والأرض هو الأمر والنهي وما يترتب عليهما من الثواب والعقاب فمن جحد ذلك وجحد رسالة الرسل وكفر بالبعاد وحال حوادث العالم على حركات الكواكب فقد زعم أن خلق السماوات والأرض أبطل الباطل وأن العالم خلق عبثا وترك سودا وخلي هملا وغاية ما خلق له أن يكون متمتعا باللذات الحسية كالبهائم في هذه المدة القصيرة جدا ثم يفارق الوجود وتحدث حركات الكواكب أشخاص مثله هكذا أبدا فأي باطل أبطل من هذا وأي عبث فوق هذا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وانكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم والحق الذي خلقت به السماوات والأرض وما بينهما هو إلهية الرب المتضمنة لكمال حكمته وملكه وامره هو نهي المتضمن لشرعه وثوابه وعقابه المتضمن لعدله وفضله ولقائه فالحق الذي وجد به العالم كون الله سبحانه هو الحق المعبود والآمر الناهية المتصرفة في الممالك بالامر والناهية وذلك يستلزم إرسال الرسل وإكرام من استجاب لهم وتمام الانعام عليه وإهانة من كفر بهم وكذبهم واختصاصه بالشقاء والهلاك وذلك معقود بكمال حكمة الرب تعالى وقدرته وعلمه وعدله وتمام ربوبيته وتصرفه وانفراده بالإلهية وجريان المخلوقات على موجب حكمته وإلهيته وملكه التام وأنه أهل أن يعبد ويطاع وأنه أولى من أكرم أحبابه وأولياءه بالإكرام الذي يليق بعظمته وغناه وجوده وأهان أعداءه المعرضين عنه الجاحدين له المشركين به المسوين بينه وبين الكواكب والأوثان والأصنام في العبادة بالإهانة التي تليق بعظمته وجلاله وشدة باسه فهو الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير وهو ذو الرحمة الواسعه الذي لا يرد بأسه عن القوم المجرمين ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سبحانه خلق العالم العلوي والصفية بسبب الحق ولأجل الحق وضمنه الحق فبالحق كان وللحق كان وعلى الحق اجتمل والحق هو توحيده وعبادته وحده لا شريك له هو موجب ذلك ومقتضاه وقام بعدله الذي هو الحق وعلى الحق اجتمل فما خلق الله شيئا إلا بالحق وللحق ونفس خلقه له حق وهو شاهد من شواهد الحق فإن أحق الحق هو التوحيد كما أن لم الظلم هو الشرك ومخلوقات الرب تبارك وتعالى كلها شاهدة له بانه الله الذي لا إله إلا هو وأن كل معبود باطل سواه وكل مخلوق شاهد بهذا الحق إما شهادة نطق وإما شهادة حال وإذ ظهر بفعله وقوله خلافها كالمشرك الذي يشهد حال خلقه وإبداعه وصنعه لخالقه وفاطره أن الله الذي لا إله إلا هو وإن عبد غيره وزعم أن له شريكا فشاهد حاله مكذب له مبطل لشهادة فعله وقاله وأما قوله إنه لا يمكن أن يقال المراد أنه خلقها على وجه يمكن الاستدلال بها على الصانع الحكيم إلى آخر كلامه فيقال له إذا كانت دلالتها على صانعها امرا ثابتا لها لذواتها وذواتها إنما وجدت بإيجاده وتكوينه كانت دلالتها بسبب فعل الفاعل المختار لها ولكن هذا بناء منه على أصل فاسد يكرره في كتبه وهو أن الذوات ليست بمجعوله ولا تتعلق بفعل الفاعل وهذا مما أنكره عليه أهل العلم والإيمان وقالوا إن كونها ذوات وإن وجودها وأوصافها وكل ما ينسب إليها وبفعل الفاعل فكونها ذوات وما يتبع ذلك من دلالتها على الصارع كله بجعل الجاعل فهو الذي جعل الذوات والصفات وثبوت دلالتها لذاتها لا ينفي أن تكون بجعل الجاعل فإنه لما جعلها على هذه الصفة مستلزمة لدلالتها عليه كانت دلالتها عليه بجعله فإن قيل لو قدر عدم الجاعل لها لم يرتفع كونها ذوات ولو كانت ذوات بجعله لارتفع كونها ذوات بتقدير ارتفاعه قيل ما تعني بكونها ذوات ومهيات؟ أتعني به تحقق ذلك في الخارج أو في الذهن أو أعم منها؟ فإن عنيت الأول فلا ريب في بطلان كونها ذوات ومهيات وعلى تقدير ارتفاع الجاعل وإن عنيت الثانية فالصور الذهنية مجهولة له أيضا لأنه هو الذي علم فوجد الحقائق الذهنية في العلم كما انه الذي خلق فأوجد الحقائق الذهنية في العين فهو الأكرم الذي خلق وعلم فما في الذهن بتعليمه وما في الخارج بخلقه وإن عنيت القدر المشترك بين الخارج والذهني وهو مسمى كونها ذوات وماهيات بقطع النظر عن تقييد بالذهن أو الخارج قيل لك هذه ليست بشيء البتة فإن الشيء إنما يكون شيئا في الخارج أو في الذهن والعلم وما ليس له حقيقة خارجية ولا ذهنية فليس بشيء بل هو عدم صرف ولا ريب أن العدم ليس ليس بفعل فاعل ولا جعل جاعل فإن قيل هي لا تنفك عن أحد الوجودين إما الذهني وإما الخارجي ولكن نحن أخذناها مجردة عن الوجودين ونظرنا إليها من هذه الحيثية وهذا الاعتبار ثم حكمنا عليها بقطع النظر عن تقييدها بذهن أو خارج قيل الحكم عليها بشيء ما يستلزم تصورها ليمكن الحكم عليها وتصورها مع أخذها مجردة عن الوجود الذهني محال فإن قيل مسلم أن ذلك محال ولكن إذا أخذناها مع وجودها الذهني أو الخارجي فهنا امران حقيقتها وماهيتها والثاني وجودها الذهني أو الخارجي فنحن أخذناها موجودة وحكمنا عليها مجردة فالحكم على جزء هذا المأخوذ المتصور قيل هذا القدر الماخوذ عدم محض كما تقدم العدم لا يكون بجعل جاعل ونقطة المسألة أن الذوات من حيث هي ذوات إما أن تكون وجودا أو عدما فإن كانت وجودا فإن بجعل الجاعل وإن كانت عدما فالعدم كسمه ولا يتعلق بجعل الجاعل ينتهي هنا هكذا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته